اللهم لا بل ادم وحده الا اله في هذه العذاب يا ربي العجائب في لحياتنا نقدم ليك الصدق والحمد لانك اتيت بنا الى هذه الساعه لاني يا ربي من منا ان يضمن ان يكون لي عمرك الى هذه اللحظه وانا ايضا يا ربي الواقف امامك هل كنت اضمن لي عمرك الى هذه اللحظه ولكن أشكرت يا ربي من أعماق القلب لأنك فتحت لنا باب جديد وأعطيتنا عام جديد وأعطيتنا فرصة وسنة جديدة ربنا يسوع النسيح من خلال يا ربي صفعات ست العدرة ومن خلال يا ربي صلوات القدسين ومن خلال يا ربي شفاعات الملايسة من خلال يا ربي خلاواتنا لدرجس ومرنينة وغفة الهديثين من خلال يا ربي هؤلاء نرشع اخواتنا من اخواهم غايفة من قلب غير نقل من يا ربي فكر غير نقل مشوه باي حق نقف امامك ونجيش حساب كنديه يا ربي ما قلت ليه ما قلت ليه الحساب بتاعنا مو أفكارنا افكارنا كانت حسب مشاتك مو قلبنا كان نقي، زي ما وقفنا وقلت انقياء القلب عين الله مو الك بديننا ما عملت الشر ابدا مو الك عينينا نظرة شجيرة. نقولك ما نظرتي نظره صغيره مو الك اذاننا ما سمعتي كنا بذيئه ولا اغنيه واحدة مو الك عينينا ما شفتي مناظر هذا العالم الرفيع مو الك ان قلبنا مستهاز مجيات هذا العالم شهواته ويغرأ فيها مولك يا ربي ان الجسد ده اللي هيكله الضوء مفكرش ان هو يحافظ على نفسه ويصدع لذاته وشهواته مين احنا اللي نقف قدامك يا ربي وانت امامك الملايشة احت هم اللي يضطوا بوضوعهم ايه حاجة يا ربي انتانيتنا اللي تسمح لنا ان احنا نقف قدامك الا اننا يا ربي من خلال صلوات القديسين. ومن خلال صفاة العذراء ومن خلال دمك المسروط على خسرت القليل نتجرأ نحن أولادك في هذه الساعة يا ربي بجالة البنوة أن نتحدث ليك اسمع يا رب من السماء في هذا البيت المقدس اسمع الآن وعظه إلى صلاة أولادك وصلاة عبيدك الذين رفعوا قلوبهم إليك والذين يا ربي قدم حياتهم ليك والذين قلوبهم مشتعله بمحبتك ومنلوقة بالامال الشبيرة في العام الجديد ان هي حياتكم تكون كلها ديك مين منا يا رب وقف قدامك دلوقتي وملوش عتم وامر فيك ان حياته تكون حياتك ديك في العام الجديد مين منا يا رب وقف قدامك دلوقتي وبيتلفت من قلبه ان ينسى اللي خات كله ويبتدي حياة جديدة اعوذين يا رب صوتك ترمي خودنا دلوقتي اللي قلتك تفرر رؤية ها انا اصنع كل شيء جديدا كما قال معلمنا بوليك الرسول الاشياء العتيقه قد مرت فوج كل قد صار جديدا الان نتطلع تطلع ربي لكي يصير كل شيء جديد في حياتنا ولكن يا ربي اتطلع إليك في هذه اللحظة كما تطلع ليك الثلانيث وقالوا ليك اصرق الجميع لئلا يخور في الطريق من اين لنا من اين لنا ربي ان نحضر طعاما ليصبح هذه الجموع الواقفة امامك في هذه الليلة لكن وحدك يا ربي وحدك وحدك ولا اخر التي تبارك في الخمس كذبات وتكثر وتعطي ويصبح الكل هو جل اللي بطلب منك يا رب الليلة ان احنا نفتحيه وانت جسدي دلوقتي تبارك الخبزات وتكسرها وتكسرها الكل الحيه يا رب انت بتعمل معانتنا في سر التناول بالحمراء عمرك ما جوعت واحد مننا لكن الولاد يا ربي عاوزين نفسنا تتحرك عشان تستقبل هذا الخبز حل لكي يعمل في حياتنا ويجددها ويخلقها من جديد نعم يا ربي هذه الجموع الواقفه امام المذبح. عثمانا فيك ان هي ما ترجعش خارجة ابدا وعثمانا فيك ان السنة تكون مملوءه بالخيرات بارس اكليل السند بصلاحة عثارك تقتر جزما معنى يا ربي انظر الى هذه النفوذ انظر الى النفوذ المخلصة لا تنظر الى ضعفي والى ذل ومسكنتي، واسكندي انظر الى اولادك يا ربي الذين حضروا لكي يأكلوا من عندك واسباعوا منك انظر الى احتياجاتهم لانك انت الذي ترعاهم وهم خرافك خرافك يا ربي التي نجح على من بيه انظر يا ربي لا اخر اصل واحد تغير الا وهو سبعين انظر الى كل نفس سائبة واقبل فبتها الله عصبية انظر الى كل نفس بعيفة مثلي واغطي قوة يا ربي انظر الى كل نفس تشعي حياة معاك واعطيها يا ربي الشعوة الله انظر الى كل نفس ان تعيش ساهرة مقدسة كل نفس يا ربي وعد في خطيرات انظر الى يا ربي يعطينا حياة الضهارة في هذه اللحظه انظر الى الكريسة كلها يا ربي انا عارف يا ربي ان انت عينك لا لتصل عن واحد ابدا مفيش خروف من ايبك يستطيع الشيطان ان يختاره ابدا يا ربي سوى اثنية كلها كل نفس نجربها ورشتها عشان تعرف تعيش معك انا معرف يا رب اعلم كل واحد ازاي تكون الحياة مع المسيح ولكن انت فست فيها ان تقتحم كل قلب وتدخل يا ربي الى القلوب التي لم تعرف كيف تسجد لي فتعلمها السجوط وتجعل يا ربي اشتكاه التي لم تتعلم كيف تنقم خمامة بالتسجيح ان تسبع لانك من اسرع الاطفال والربعان هيئة صبحان تستطيع ان تعرفك قلوب الاطفال واحواهم كي تتبهوك يا رب اعطينا كل ما في هذه الليلة وفي هذه اللحظة بالذات حواه مقدسة ترديك كل شيء في مناقص كلنا الموازين الى فوق كلنا يا ربي مختزين الى نعمة غنية تشند الايام مقصره وزريرة والايام يا رب الوقت مملوءه بالسر والعالم يا رب بيقضى بقوه وبيدخل دول كنيسه حتى ان المظاهر والشكليه ومال اخرى خفيفه ومزعدة جدا دخلت الكنيسه لكن للشهود ومناخ ونقود لايين للحصد هي حيسهدوا ليك ربي حيسهدوا لمحبتك مدخلصنوها مش حيصوموا صليبك حيحبوك الموت. اين القوه في محبتك مينس فتاع للمحبه سوف لا تدخل الكراهيه الى قلوبنا ولا الحقد ولا الضغينه سوف نحب الى اليم الثاني بنعمتك السافيهنا سوف ربي نحفظ اعيننا ونكسونا بلا عكره بنعمتك السوار سوف نحفظ حياتنا مقدسة لمن الذي اعتبر وما يعلنا كيف يعيش الاحياء فيما بعد ذواتهم بل الذي احبهم ومات يتعلقنا ليس لنا حياة الا فيك لنا الحياة هي المسيح والموت في ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت ان عشنا وان متنا للرب نحنا كان حياة ومخلصي عنك يا رب ابدا ولكن حياتنا بعيد عنك يا ربي لا تساوي اكثر من حسن من التراب حقير تداس بين يا ربي ولكن حياتنا في المسيح تكوع حياتنا هي مشاريك تعطيني يا ربي تعطينا توبه العظار تعطينا توبه النفس اليمين تعطينا توبه المرحله الخفيه تعطينا توبه حقيقيه بلا رجعه تعطينا ربي حياه ملوه بالشجاعه لكي نشهد ليك اننا سنعيش بالحق كما يحق لوجه انجيلك حتى الموت سنعيش غمناء ونشهد لمحبتك سنشهد يا ربي لصبيبك والقطرات الدم التي يا ربي تتسوقت من جنبك الطاهر سنسمع صوتك يا ربي من على رابية بعيدة سوق الجلدة خاتحا ذراعيك تقول اليوم تكون معي وترش ملكوتي نعم يا ربي أتوى سنسمع صوتك من على رابية الجلدة وأنت يا رب فاتح ذراعيك على هذه الخدمه الكبيره فاتح زراعيك وصارخا تعالوا الي تعالوا إلي يا أولادي تعالوا لي يا تفيل الأحمال تعالوا الي ايها أيها تعالوا لتجدوا الراحة في أحضاني ليس لكم راحة في هذا العالم أبدا العالم يعرض لكم راحة آخرها مر وألم وعذاب وتعب ولكن الراحة الحقيقية عندي ما زال يا ربي من على هذه الرابية العالية يرن في آزاننا تعالوا لماذا تتكاثل يا نفسي لماذا تسدي اذانك الآن وقت مقبول تفتحي اذانك واسمعي صوت حبيبك هو ذا طافرا على الجبال قاحسا على الثلال هو ذا يقرأ على أبوابنا افتحي لي يا حبيبتي يا حاماماتي يا كاملتي تفتح لي لاني رأسي قد امطلق من الثم وقطصي من الندى تفتح لي افتح لي ان ستحرحت ادخل اتعشى معه وعنده نصنع منزلا الان وقت مقبول ادخل يا ربي الى قلبي اقتحم قلوبنا جميعا تعال اسكن الى الابد لان في هيون الأم تقول أن إنسان وإنسان صار فيها وهو العلي الذي أسفها يا ربي اعذر صلوات أمك الكديسة الطاهرة مريم من أجلها اعذر شفعاتها عنا في هذه الليلة اذكر يا رب الكنيسة كلها واذكر كلنا في مشتتة ومعسبة في توهان في طلال هذا العالم يا رب مين يعرف النفوط الضالة إلا أنت مين يا رب النفوس الجميله الا انت مين حيظهر على النفوس دي في الليله دي الا انت مين اللي اتجرح عشان الكل الا انت مين اللي اتطلب عشان الكل الا انت يا رب الثقب الكل بالمراحم الواسعه اشكر اباء الكهنه اشكر ابونا فاخرس في مكان ايضا اشكر ابونا لؤه اشكر اخويا ابونا مس ايضا اشكر ضعفي اشكر اباءنا الكهنه في هذه المدينه وفي كل مدينه اذكر كل خادم مخلص في مدارس أحد يخدمك بأمانة وبيشهد فيك اذكر يا رب كل خادم مخلصه اذكر يا رب كل نفس بتحط فلسطين من, من اعوادها من اجل ملكوتك يا ربي اذكر كل نفس بتقدم كاس بارد ماتضيعش اجرها ابدا اذكر يا رب لكي يكون الكل خدامك وتلاميذك ويكونوا متعلمين منك اذكر ابونا الوطرة يا ربي وهو بيقود دفرة السفينة ان من كل حكمة روحية ان من قوة رحة القدوس تعطي ليه مجد وبهاء للخليفة كلها ربي على ايديه اذكر ابانا الاشقفة اذكر ايضا يا ربي اخوتنا المجروحين وللهم لهم نفوس انتقلت للسماء لانك انت عزاء كل نفس اذكر يا رب المرضى اشيهم ذكر النفوس اللي في المستشفيات والمتألمة والمريضة في بيتها ربي لانك انت تصفية أنت تشرق كل حي من ذنائك اذكر يا رب النفوس اللي فديقة اذكر يا رب الذين في السجون اذكر يا رب الذين في السجن اذكر يا رب المظلومين اذكر يا رب المتضايقين اذكر يا رب المحتجين اذكر شعبك لا أنسى اننا شعبك وغنمي عيتك ليس لنا راعي شوائك ليس لنا إله حدنا إلا أنت ليس لنا إلا أنت المحلوب حبيبنا حبيب نفوسنا نستهى يا رب أن أذكى الآن تحت أقدام صبيبك ونقدر قدميك التي أعطقتنا من طريق الضلالة باركنا ضعيتك علينا كلنا وباركنا فرد فرد لا تنساعت أبدا يا رب ما بارك اللي محضروا شائعا بارك اللي شبيوتهم بارك يا رب انت عزيز والقربين سامحنا انسى اللي يا شواء لانك حنين انسى اعطيه يا ربي في دمك انسى اعطيه السنة لشائطك في دمك اخسنني فعضياتك اكثر من السلق ترضى حاليا بتوفيك فاطر سخيرا يا ربي شفاعة كل الدي فيه If not, I'm going to do it. I'm going